وختتِلَ في الليلِ وََّهار وَماَا أنزَل اللههُ مِنَ السماءِ مِ من الرزقم فَأَحياابِ الأرض فأَخياام بهِِ الأورضَ بعْدمَتِهَا وَتَصْيف الاحِ آياتُ لقَوْمِ عقلون تلكَ آياتةُ الله نتللهاَا عَلَكَ بِالحق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 إن رَبَّكَ يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة مِنَ الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُبِعُوا آبَاءَنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ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 كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ مَا كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 فَإِذَا مَا نَذَرِ مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا أَوَاكُمْ إِلَى النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَأَغْرَتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ